كتاب طيب مختصر يحتاج إليه الإنسان والأسيب المبتدئ وهو أصل في تعلم مادة التوحيد وعلم التوحيد الذي هو الأصل في معرفة حق الله عز وجل وما أوجبه الله على عباده لأن التوحيد هو الذي من عجله يخلق العباد وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون وما أن يعبدون يوحدون والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والتوحيد ثلاثة أنواع توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإشياء والإيماتة وتوحيد الله بأفعال العباد وذلك في صرف جميع أنواع عبادة له عز وجل كالدعاء والصوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك وتوحيد الاسماء والصفات وهو الاقرار باسماء الله وصفاته عز وجل ونرجو ان نتعلم ما يجب علينا نحو ديننا من اجل ان نعبد الله على بصيره ونسأل الله ليفتح علينا بالعلم النافع ونوفقنا للعمل الصالح الخالف لوجه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السميمي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارف رحمه الله تعالى اقتداء الماند فرحم الله تعالى كتابه بالبسمة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسمله واتباع النحيف كل أمر جيبان لا يبدأ لا يبدا فيه بسال الله. لا يبدأ فيه بإسم الله فهو أبتر واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يبدأ في كتبه بالبسمله ثم قال الرحمن اسم من أثمان المختص بالله عز وجل لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره ومعناه ذو الرحمة الواصله فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة إذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قالت فكما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ثم قال اعلم العلم وإدراك شيء على ما هو عليه ادراكا جازما رحمك الله وأفاض رحمك الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك وفقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة أما إذا قرنت إذا بالمغفرة فالمغفره لما مضى من الذنوب والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطر قصد خير له قوله أنه يجب أن نتعلم أربع مسائل أي هذه المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي جديره من العناية العظم لنفعها الأولى العلم ومعرفه الله أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعيه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للمؤمنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومعرفة نبيه أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تسلزم قبول ما جاء به من الهدي ودين الحق وتسلقه فيما أخضر وامتثال أمره فيما أمر واشتناب ما نهى عنه وججر وتحكم شريعته وغضه بحكمه، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سلما، وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، هم المفلحون، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله يقع في قلب شيء من الناس فاهلك معرفه دين الاسلام عن بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعنا اعلم رحمه الله أنه يجب علينا أن نتعلم اربع مسائل الأولى العلم والعلم كما سمعنا هو العلم بما شرعه الله عز وجل وما على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المطهره فقد قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه مثله يعني السنة فالعلم المقفود الذي ينجو به الإنسان وسيتل عنه يوم القيامة هو العلم هو العلم الكتاب والسنة معرفه الحلال والحرام وما أوجب الله علينا من أجل أن نعبد الله على بصيرة لأن الإنسان إذا لم يتعلم فإنه قد يعبد الله على جهل وظلال والعباد على جهل وظلال قد لا تزيد الإنسان إلا بعدا فيجب علينا أن نتعلم نتعلم ما يقربنا إلى الله عز وجل فنعمل به وما يبعدنا عن الله فنبتعد عنه فالعلم معرفة الله ومعرفة لبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يعني إذا تعلمت وعلمت ما أوجب الله عليك من ما شرعه الله عبدت الله على بصيرة والعلم إذا تعلمته فيجب عليك أن تعمل به العلم لا ينفع صاحبه ولا يسعد به الذي عمل به أما إذا لم تعمل به فهو حجة عليك يوم القيامة لأن الإنسان يسأل يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما ابناه وعن شبابه فيما ابناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فالعلم الذي تعلمته من هذا السرع معرفه الحلال والحرام والحق والباطل ستسهل عنه فان عملت به نجوت وافلحت أما إذا لم تعمل به صار حجه عليك لانك عصيت الله على بصيره والعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الاصنام لانه عصى الله على بصيره اذا فالعلم لا ينفع صاحبه الا اذا عمل به فاذا عمل به نجا وافلح واذا لم يعمل به فانه كان كما ضرب الله عز وجل لبني إسرائيل المثل فمثل الحمار يحمل أسفار يعني الحمار حين يحمل كتب لا يبل ما فيها وهم اليهود لما كان عندهم علم ولم يحملوا به أسفار فجة عليهم وأما النصار فلأنهم جهلة فهم يعبدون الله على جهل وظلال فالعلم إذن نتعلمه ونعمل به واذا عملنا به وجب علينا ان ندعو الناس اليه ما نقتصر على انفسنا لان الانسان مسؤول عن غيره كما هو مسؤول عن نفسه العالم مسؤول عن هذا العلم الذي يتعلمه بان يبذله للناس ومن كتم علما علجمه الله بلجام منها فإذا إذا تألمت العلم وعملت به ودعوت الناس إليه كان هذا العلم لك حجة وضرحان وكان سببا في رفعتك عند الله عز وجل يرفع الله الذين آمن والذين أوت العلم درجات فأحل العلم عند الله مرفوعون ومكرمون على غيرهم هؤلاء العلماء الذين يعملون بعلمهم وكل إنسان عالم بقدر ما عنده من العلم أي مسألة تعلمتها من آية أو من حديث أو حكم شرعي علمته وعرفته تماما فعليك أن تعمل به وتدعو الناس إليه ولا تكتمه لا تكتمه لأنه لأنك إن كتمته صار حجة عليك ويل للجاهل من, من العالم يوم القيامة يعني إذا لم يعلمه ولم يبصره بدينه فليكن الإنسان على بصيرة من أمره قل هذه ادعو أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم ونور وبرهان لا على جهل وضلال وربما دخل النار العالم قبل عباد الأصنام لأن عباد الأصنام قد يكون جهلا وهذا عالم لكنه صار كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه لا يعمل بحلمه وهو يعلم الناس ويوم القيامه قيامه يعذبون في النار فيؤذون أهل النار فيقولون لهم أهل النار ويحكم الم تكونوا تأمرون بالمعروف وتنهوننا عن المنكر يعني تدعوننا وتعلموننا فيقولون كنا نأمر بالمعروف و لا نأتي و لا ننهى عن دخل الجنه ناس بسببهم فيرونهم يعذبون فيقال يا فلان والله ما دخل الجنه الا بسببك ألم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني تعلمنا وترشدنا وتنصحنا وتذكرنا قال ضلى ولكني كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه فاذا الدعوه الى الله الدعوه الى العلم هو تعليمه ونشره على نور وبصيره واخلاص فاذا ردت بعلمك وجه الله علمته للناس وعملت به فهذا هو العلم الذي ينفعك ويكون حجة لك يوم القيامه كذلك إذا تعلمت العلم وعملت به ودعوت عليه، تحمل ربما لك أذى ومضايقة لبعض الناس ولكن عليك أنت تسلح بالخبر كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم الذين ارسلهم الله ببيان الحق والدعوه إليه فيخلصه العلماء ولا بد ان يصبر الداعي الى الله على ما قد يصيبه فهذا مما يجب ان يستعد له طالب العلم المخلص الصادق الداعي إلى الله على بصيرة يتحمل ربما يحفل له أذى ومضايقات ولكن كل ذلك في سبيل الله فالله عز وجل صبر نبيه وارشده وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقد صبر صلى الله عليه وسلم على ما حصل له من الأذى من الكفار كما علمتم وسمعتم وقرأتم وكذلك الدعاء إلى الله من أصحابه رضي الله عنهم الى من بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة من العلماء المخلصون فقد ينالوا شيئا من المضايقات والعباء لكنهم بذلوا انفسهم في سبيل الله يبالوا فهذا أيضا من نتائج العلم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه الإنسان اذا تحمل وصبر واحتسب لانه يعلم انه في سبيل الله مجاهد في سبيل الله والداعي الى الله يكون بالحكمه والموعظه الحسنه ولا يكون بالعنف كدام الرسول عليه الصلاه والسلام لان تعليم الناس ودعوتهم وإرشادهم لا يكون بالعنف كان يكون بالرزق وبالنفيه أحسن لأن ذلك ارجى واحرى للقبول حتى لو كان ابنك تريد أن ترشده وتنصحه وتعلمه فإنه يكون بالنفيه أحسن وقد علمتم من سيغة مصطفى عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل الجفله وكيف كان يصبر عليهم ويعامل الناس على قبل عقولهم ولما رأى الأعراب يدون في المسجد ما زجره ولا ستمة بل لها أصحاب يفجروه فلما أنهى بوله ناداه وألمه وقال يا أخ العرب إلا المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولما سمع أحد الصحابة تكلم في الصلاة ما زجره ولا ستمة كما قال رضي الله عنه يقول بأبي وأمي هو فوالله ما رأيت معلما خيرا منه ولا أرفق منه فانه والله ما شتمني ولا سبني وإنما قال إن الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هكذا إذا أردت أن يقبل العلم وتقبل النصيحة منك فليكن بالنسبة أحسن أيضا تكون قدوه لأن الذي يدعو إلى علم ويدعو إلى الخير لابد أن يكون يعني أنبغى أن يكون أسبق الناس إليه لأن هذا ارجى للقبول إذا رأوك الناس تدعو إلى الله ثم أنت تطبق ما تدعو إليه فالغالب إن شاء الله يقبل منك لأنه يكون علمك هذا وإرشادك من القلب إلى القلب أما إذا كنت تقول ما لا تعمل فانه يكون هذا العلم والدعوه من اللسان الى الانال قد يقبلها بعض الناس وقد لا يقبله الاخرون لانهم ربما يلعب بهم الشيطان ويقول لو كان ما يدعوكم اليه حق لعمل به فربما يسول عليهم الشيطان بسبب هذا واقرا ما يكون اولادك, أولادك في بيتك وطلابك إذا كنت مدرس ومن تحت يدك إذا كنت موظف إذا رأوك تدعوهم إلى الخير وترشدهم تأمرهم بالامانه تأمرهم بالصدق حثهم على الاخلاص إذا رأوك تطبق ذلك فهن فإنهم في الغالب إن شاء الله سيقبلون لأنك تدعوهم على بصيرة ورأوك تطبق ما تدعو إليه إذا صبرت أيضا على ما قد يحصل لك من بعض الناس الذين لا خلاق لهم وقد يضايقون أهل الخير وأهل العلم إذا لم يكونوا مؤمنين بهذا العلم الذي تدعو إليه فعليك أن تصبر وتتحمل لأن الله عز وجل أثنى على الصابرين مهما كان والصبر سلاح المؤمن يتسلح به يصبر على الأذى الذي يناله من أجل الله يصبر على المصائب التي تصيبه في ماله أو في نفسه أو في أهله يصبر عن المعاصي فيحبس نفسه عنها خوف من الله يصبر على طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله الصبر هو كما لو قال عز وجل والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا من مميزات المؤمن الى الله الصادق مع الله المخلص في عمله أنه يصبر ويتحمل ويدعو غيره وينصيه بالحق وينصيه بالصبر فالرب عز وجل أقسم في هذه السورة ولله يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يقسم الله بالله لان القسم بغير الله شرك وأما الرب عز وجل فهو يقسم بما شاء يقسم بنفسه يقسم بنبيه يقسم بما شاء من مخلوقاته ولذلك قال والعصر أقسم على ماذا على أن كل إنسان في هذه الحياه الدنيا خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا فالحصورة لكفته لأنه مستمنة على معان كثيرة وفايد عظيمه فأقسم الله عز وجل أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا خاسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا صالحات لا يخسرون لا يكفي الإيمان الإيمان وحده في القلب لا يكفي حتى تبرز على إيمانك بالعمل لأن إيمان بلا عمل لا يكفي إيمان لا قول وعمل واعتقاد ولذلك الايات في القران كلها تجدها مقرونه اذا ذكر الله الايمان ذكر معها العمل الصالح الذين امنوا وعملوا الصالحات فالذين امنوا وعملوا الصالحات لا يخسرون استثنى الله عز وجل من الخاسرين الذين امنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح ما يكون العمل الصالح إلا بشرطين لا يكون العمل صالحا الا بشرطين الاول من الشرطين هو ان يكون العمل صالح لله فلو كان فيه شرك رياء او تريد به تريد بهذا العمل بهذا العمل الاخروي يعني بالعباده أو ب جهادك او في حجك او في اي عمل تعمله تقربه لله تريد به الدنيا فهذا ايضا ما يكون خالص اذا لم ترد بعملك وجه الله فالعمل ليس بخالص واذا لم يكن خالصا فليس بعمل صالح واذا لم يكن عمل صالح فليس مقبول عند الله الشرط الاول اذا للعمل الصالح ان يكون خالص لله والشرط الثاني يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تسير على منهاجه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا وما اتبعني تسير على منهاجه في علمك وفي أملك أما إذا كنت تبتدع أو تتبع البدع فليس ليس عملك صالح وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رج من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج يعني من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو بدعه وبدعته مردوده عليه فهذه شروط العمل الصالح إذا أردت أن يكون عملك مقبول فعليك أن تعمل عملا صالح والعمل الصالح لا بد أن تتوفر فيه الشرطان أن يكون خالص لله لا تريد به لا وجه الله والثاني أن يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني على منهاجه كما قال عليه وسلم لما ذكر الطوائف التي تهلك هذه الأمة إلا أمة إلا فرقة واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه هذا هم الناجون فهؤلاء الذين يسكناهم الله من الخسران والعقل ان الانسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا يعني وصف بعضهم بعض ما اقتصروا على أنفسهم المؤمن يحب لاخيه ما يرضى ما يحب لنفسه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لما نور الله بصيرتك وهداك ووفقك تقوم وتدعو الى الله وتبدا بالاقرب والاقرب وان عسيرتك الاقربين الله أمر النبي عليه الصلاه والسلام ان يبدا بعسيرته وانت كذلك اذا أردت ان تصلح فاول تبدأ بنفسك ثم بمن يملك من اولادك ثم من لك عليهم يد ثم بجيرانك ثم من كان اقرب فاقرب يعني كان يتدرج تواصل بالحق يعني توصي غيرك مثل ما ان الله هداك للحق توصي غيرك بالحق توصي تذكره، تأمره إذا رأيتوا أنا باطل تبصره وتبين له أن هذا باطل وكما تقدم بالنفي يكفل فتقول يا أحمار ما يجوز يا كلب خبيث أنا عملك فالله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وهو أشقى خلق الله ويعلم الرب عز وجل أنه لم يقبل ولن يهتدي ومع ذلك قال: قولا له قولا ليلا لعله يتذكر نفسه من أجل علم موسى وأتباعه ثم يعلمنا نحن لما جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أننا ما نعرف من هجاء الخلق لكن ما نأتيهم بالعنف بالعلم تعلمنا وعملنا ودعونا للعلم فندعو دعو سواء أولادك أو غيره لأن الرفق ينفع الله به لا يزعب العنف لما مر يهود على النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا السلام عليك يا محمد تعرفون وشه اليهود يخبثهم وبغضهم من الرسول عليه الصلاه والسلام ويعلون بسلام الموت يظنون أنه لم ينتبه لهم يريدون ان يقولوا عليكم السلام لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما تسبع عليه هذه الأمور والله أزوجاً لن عنه ولن يتركه ولن يصفي عليه فلذلك انتبه لهم وقال وعليكم ما قلوا عليكم السلام قالت آيشة هو عليكم السلام واللعنة قال لا نسبة يا آيشة ما سمعت ما قالوا على ما سمعت ما رددت عليه فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا عليك بالرفق فإنه ما كان الرسق في شيء نازالة طيات والعنف فإنهما كان في شيء ناشالة مهما كان حتى أولادك إذا أخذتهم يحسن وبالليل وصرت له قدوة حسنه يرونك تعمل فيما تدعوهم من من الصلاة من الصدق من الأمانة من اجتناب المحرمات من دخال أو غيره ما يدار السلطه تأمرهم تقول قوموا صلوا عن جالس لا فيصل بدخان يا ولد اذا شرب اغرب كف عفى قطعا ان تشرب لا تشرب لا تسيد انا سمعت واحد من الشباب نعم يقول له هذا حرام قال له بني لعن يعني الانسان مهما كان اذا كان مدرس او اب او اخ كبير يحسب النفس قدوه فلذلك ينبغي لنا ان ندعو الى الله على بصيره اذا تعلمنا وعملنا ثم قدوه الحسنه ودعونا ندعو بالتي هي احسن وندعو الى الله على بصيره واذا فككت في امر لا تدري هل هو حق او باطل فتريه حتى تعلم حتى لا تدعو على جهل ولا تاخوك الغيره والحماس على الدين ثم ربما يكون ضررك أكثر من نفعك لا عليك أن تتعلم رحم الله رؤى يقول عن مصطفى عليه السلام رحم الله رؤى سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها وبلغها كما سمعها فربما بلغ خير من سمع ورب حامل فقه لا من هو أفقى منه أما أنك تأثن كالغيرة والحماس وتتكلم وربما يتبين أنك على جهل هذا لا ادعو, ادعو على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني يعني أنا أدعو إلى بصيرة ومن يتبعني يدعو إلى بصيرة وتواصل بالحق وتواصى بالصبر يعني لما ان الله هداهم ووفقهم وعملوا عملا صالحا وصى بعضهم بعض بالحق دعوا إليه وتواصوا أيضا بالصبر يوصي المؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالصبر والله عز وجل يقول إلا ما يوصى الصابرون اجرهم في غير حساب كل, كل الأعمال الحسن بعشر أمثالها إلى سبع بلا في الأضعاف الا إلا الصبر فان الله عز وجل قال انما يوفى الصابرون حجرهم بغير حساب والصبر كما اسلفت لكم هو ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله تصبر على طاعه الله تحمل المشاق في سبيل الله تصوم في الحر من اجل الله ولا تتوجر تحج وتصبر على ما قد ينالكم من زحام او مضار او مشاق السفر في سبيل الله وكذلك الجهاد في سبيل الله وكذلك انفاق الاموال تصبر نفسك على ذلك من أجل طاعه الله وتصبر على بر الوالدين وصله الارحام وتصبر على هديه الجار كل ذلك من أجل الله وصبر هل المعاصي تحدث نفسك الاماره بالسوء لا تغربك وشيطانك فيوقعوك بالهلاك تحدث نفسك عن المعاصي وتجرها خوفا من الله فتصبرها على طاعه الله وتصبرها عن المعاصي تحدثها عنها وقد جاء في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ومن ظل الا ظله رجل دعته امراه لا تمنصب وجمال فقال إن يحاف الله رب العالمين صبر نفسه ومنعها وحبسها خوف من الله الفرصة مواتية والأسباب متوسعة لكنه يخاف الله كما حصل ليوسف عليه السلام صبر على طاعه الله والصبر على المحاق وصبر على المصائب المؤلمه والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وان الله مع الصابرين الذين اذا اصابته مصيبه قالوا ان لله وانه راجعون ولعسى عليهم صلوات من ربهم ورحمه وليسوا متدون فالصبر على المصائب المؤلمه ما يصيبك في نفسك في مالك في اهلك في من تحب عبد أن تتحمل ولا تجزع ترغب القضاء والقدر وتحمد الله وتسترجع وتبادل إلى الصلاة وإنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني ما يرغب منك جزع وهلع وتسخط بعد ذلك تقول صبرنا الله الصبر كما قال عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا جمعنا هذه الصورة باختصار قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحب وتوافوا بالصبر فعلينا أن نعلم ما استملت عليه هذه السورة والتي قال فيه الشافعي رحمه الله لو ما الله على خلقه من حجة هذه السورة كفتهم يعني لي أن فيها إرشاد أظيم وصول كثير ونسأل الله العلم النافع والعمر الصالح والتوفيق وصلى الله, صلى الله عليه وسلم على أبي محمد وعلى أصحاب أجمعين